الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعض الاسئله التي طرحت في الاختبار عرف ما يلي مع التمثيل في جملة تامه المبتدا ما المبتدا نعم الاسم المرفوع العاري عن العوامل طيب مثل رجل صالح. ها؟ هذا رجل صالح. هذا رجل صالح. هنا المقتدى هذا. ذكره. من نكره؟ نعم. اسم شائع في جنسه. مثال؟ اين ال. ظرف الزمان ظرف الزمان ما ظرف الزمان نعم اسم منصوب يدل على الزمان بتقدير فيه منصوب بتقدير فيه مثل في الغد سازورك غدا غدا غدا ظرف زمان المفعول من اجله ما المفعول من اجله نعم اسم المنصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل مثل ضربت الولد تاديبا له سازورك حبا فيك النعم ما من, نعمت؟ من نعمت؟ ما تعريف النعم نعم هل <تصفيق> هذا كلام لا هذا لا يعني ماشي يعني ولكن الاولى ان تاتي به ما دام مقررا عليك مثل ها فتاتي به هو التابع الذي ايه؟ يبين صفه في متبوع مثل جاء زيد المجتهد النعت المجتهد. طب هذا هذا بقى موضح ولا مخصص? هذا النعت مخصص على يا رجل. يوضح المعارف ويخصص النكرات. وزيد. وزيد ايه? لا زيد معرفة او نكرة. يبقى ايه ايه? توضيح. توضيح المعرفة. إنما جاء رجل مجتهد هذا تخصيص التوضيح للمعرفة والتخصيص للنجم طيب مثل لما يأتي في جملة تامة كلمة مرفوعة بالواو كلمة مرفوعة بالواو ما الذي يرفع بالواو الاسماء الخمسة ترفع بالواو وجامع المذكر السالم يرفع بالواو إذن الواو تنوب عن الضمة في موضعين في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم فإن جئت بكلمة من الأول لا بأس من الثاني لا بأس فكلمة مرفع بالواو في جملة تقول إنما المؤمنون اخوه نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جميل كلمة منصوبة بحذف النون كلمة منصوبة بحذف النون حذف النون ينوب عن الفتحة في موضع واحد في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون فتاتي بفعل من الأفعال الخمسة مسبوط بأداة من أدوات النصب وهذا هو المثال مثل نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبهم تنالوا او تنفقوا كلاهما منصوب بحذف النون كلمه مجزومة بحذف الحرف كلمة مجزومة بحذف الحرف نعم ولا تصل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نعم هذا صحيح وماذا أيضا يخلو لكم وجه أبيكم هذا مجزوم في جواب الطلب ولكن هناك نوع آخر يجزم بحذف الحرف ما هو الحرف إما حرف علة في المعتل الاخر او النون في الافعال الخمس مثل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها نعم فالمجزوم بحذف الحرف بعض المحايه يقول للجزم للجزم علامه اعراب واحده وهي الحذف وهذا الحذف اما حذف حركه او حذف حرف حذف الحركة يعني السكون حذف الضمة او الفتحة وجعل مكانها السكون يكتب لم يكتب فهذا حذف حركة اي السكون تقول لم يمشي هذا حذف حرف حرف العلم لم يكتب هذا حذف حرف النون مفعول معه مفعول معه مثاله ها ذكرت ذاكرت والقمر نعم هنا يتعين النصب لان المذكرة لا تقع من القمر فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب منصوب باب ان مضمرة غير مضمره نعم ان تقول نفس نعم حتى نعلم المجاهدين طيب السؤال الثالث ابوك ذو خلق حميد اعرب ما تحته خط والكلمه التي تحتها خط أبوك ابوك ها. كل مرتدى مرفوع علامة رفعي الواو نيابة عن عن لانه من الاسماء الخمسه وأبوه مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أدخل على الجملة كان أو إحدى أخواتها نعم ما زال أبوك ذا خلق كريم أدخل على الجملة ان ان إن إيه إن أباك ذو خلق حميد ان أباك ذو خلق حميد طيب يقول أذكر المنصوبات إجمالا المنصوبات أذكرها ثم تخير واحدا منها وعرفه ما المنصوبات ما المنصوبات خمسة عشرة أذكرها المفعول معه المفعول به قلت ذلك والتابع ولم تذكر الحال ولم تذكر المفعول المطلق المصدر طيب عليكم سلام الله ما الكلام وما اقسامه ما الكلام ها اللفظ المركب المفيد بالوضع ما اقسامه واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف فالاسم يعرف بال بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء طيب هل عند اخواننا شيء يريدون السؤال عنه نعم كان متى تكون تامة تكون تامة اذا اكتفت بمرفوعها وكان معناها تحقق او وجد اذا كان معنى كان تحقق او معنى وجد فهي فهي حينئذ تكتفي برفع المرفوع ويكون فاعلا فقوله تعالى وان كان ذو عسره يعني وان وجد ذو عسره وكان الناقصة ياتي بعدها مرفوع ومنصوب وهي تفيد اثبات الخبر لاسمها في الوقت الذي تدل عليه كان تفيد اسناد الخبر الى الاسم في وقت الزمن الماضي كان فلان نشيطا هنا تثبت له النشاط فيما مضى سيكون فلان نشيطا انت تسند اليه النشاط فيما سيأتي من زمن انما لما نقول كما يعني في الحديث الذي حسنه بعض العلم تقي الله حيثما كنت يعني حيثما وجدت فكان هنا بمعنى وجدت بمعنى تحقق تكون تامة ترفع فاعلا ولا تحتاج الى منصوب وكذا اصبح وكذا امسى الى اخره تقول المثل قال تعالى فسبحان الله حين تصبحون حين تمسون وحين تصبحون يعني حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصلاة خلاص نقول امسى القوم وسكت امسى القوم اصبح القوم خلاص بخلاف لما تقول اصبح الجو باردا اصبح القوم اي دخلوا في الصباح دخلوا في الصباح لم... انما لما تقول اصبح الجو باردا انت هنا تسند حكما وهو البرودة الى الجو في وقت معين وهو وقت الصباح اذا هناك اصبح القوم انت تريد ان تقول انهم دخلوا في وقت معين وهو وقت الصباح فعل وفاعل اصبح القوم امسى القوم بات القوم باتوا ناموا بخلاف لما تقول بات الحارس يقضى انت تسند اليه اليقضى في وقت البيات اللي هو وقت الليل بخلاف ايه بات الولد او الطفل في السرير بات نعم نعم فالتامة هي اسناد الخبر الى الاسم في وقت معين وترفع فاعلا ولا تحتاج الى منصوب التامة لا هذا النقصة تسند الخبر الى الاسم في وقت معين ويقول بعدها اسم مرفوع وخبر منصوب اما الاخرى فتدل على بمعنى تحقق كان او اصبح او امس بمعنى الدخول في الصباح او المساء وهكذا نعم عندك سؤال ولا هذا سؤال هذا طلب هذا طلب نعم الجامد والمشتق في الجامد اسم لم يؤخذ من غيره والمشتق اسم اخذ من غيره اسم اشتق من الفعل يدل على الذي فعل كما نقول طالب صانع عامل هذا مشتق وتقول مطلوب مصنوع معمول هذا مشتق وتقول مثلا ايه صناع لكثرة الصنع فهذا مشتق وتقول مصنع مشتق من صانع يدل على مكان الصنع وهكذا فهذه اسماء مشتق اخذت من الفعل انما رجل اسد رجل اسد ها جبل الى اخره هذه اسماء غير مشتق اسماء جامدة فالشرط في النعت ان يكون اسما مشتقى وكذا الحال ان يكون اسما مشتقا فان لم يكن مشتقا فهو مؤول بالمشتق. نعم اسم الفاعل اسم مشتق من الفعل يدل على من فعل الفعل ان كان من الثلاث فهو على وزن فاعل ومن غير الثلاث تاتي بمضارعه وتقلب حرف المضارع الى ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر ثلاثي مثل ذاكرة اسم الفاعل ذاكر غير ثلاثي مثل ذاكرة هذا الرباع اسم الفاعل منه تاتي بالمضارع ذكر وتقلب الياء الى مين وتكسر ما قبل الآخر فذكر انما انت مذكر مذكر اسم فاعل من ذكره، وذاكر اسم فاعل من ذكره، واسم المفعول اسم مشتق من الفعل مأخوذ من الفعل يدل على ما أو من وقع عليه الفعل ويأتي من الثلاث على وزن مفعول مصنوع مضروب مأكون مشروب ومن غير الثلاثي يكون مثل اسم الفاعل ولكن مع فتح ما قبل الاخ فذكر اسم الفاعل مذكر واسم المفعول مذكر, مذكر مثلا تقول فهم فالشيخ مفهم والطالب مفهم وهكذا طيب نعم هل هناك اسئله اخرى نعم الكتاب اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله نعم ربنا يسر ان شاء الله شوف سنرى نعم فعل الامر يستلزم جوابا لا لا اشكال ممكن تأتي له بجواب وجزاء مجزوما ويمكن ان لا تأتي يعني ممكن ايه ذاكر تتفوق تتفوق ممكن يذك وتسكت افعل ما تريد ها نعم لا لا يشترط ان يترتب عليه جزاء الله اعلم نائب الفاعل اشتراك بينهما لا ان المفعول معه اسم لا بد ان ياتي بعد الواو والواو هنا بمعنى مع وهذه الواو قد تكون بمعنى معه وقد تكون للعطف وقد تكون للمعنيين معا يعني في المثال الذي أخونا اخونا ذاكرت والقمر هل المذاكره تقع من القمر لا فالواو هنا خالصة للمعين انما لو قلت ذاكرت ها؟ وصاحبي الصلاة اذا عطفت لابد ان تأتي بضمير الفصل انا ذاكرت انا وصاحبي انما مثلا لو قلنا ذاكر محمد وعلي ممكن المذكرة تقع من محمد بمفرده وممكن تقع من الاثنين معنا فالواو هنا قد تكون بمعنى العطف ذاكر محمد وعلي وقد تكون الواو هنا بمعنى مع فتقول ذاكر محمد وعليا بالنصب وقد تكون الواو خالصة للعطف اذا كان الفعل لا يقع الا من اثنين او اكثر كما تقول اشترك محمد واخوه في الطعام ما ينفع, ما ينفع ان تقول اشترك محمد في الطعام لان الفعل اشترك هذا لابد من وجود اثنين تقاتل المسلمون والكفار هنا الواو خالص العطف هذا عن الواو التي تكون مع المفعول معه لابد ان يسبق بواو تدل على المعين اما نائب الفاعل لا يسبق بواو يعرف فعل لم يذكر فاعله حذف فاعله اما للعلم به اما للجهل به اما لعدم اهمية ايا كان يحذف لمعاني وجيء بالمفعول به وانيب مناب الفاعل وضع مكان الفاعل مثلا كوسر الزجاج الزجاج هنا نائب فاعل وحذف الفاعل للجهل به مثلا أعدت للمتقين أعدها الله فحذف الفاعل للعلم به وهكذا فللمتقين أعدت هي هنا نائب الفاعل ضمن تقديره هي ففارق كبير جدا بين نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا مضمرا بين المفعول معه لابد ان يكون اسما ظاهره ثم لابد ان يكون بسبوقا بالواو ولائب الفاعل مرفوع ابدا والمفعول معه منصوب ابدا لا نعم نعم لا ال10 دقيقه طب خلاص ماشي نعم اخذ سؤال عامل الرفع الفاعل فعل عامل الرفع رفع وهل الفعل هو الذي رفع الفاعل ولما تسال هذا السؤال هو لما حل محل الفاعل والفاعل مرفوع ها اخذ حكمه في الرفع نرجع لاصل المسألة ما عامل الرفع في الفاعل هل الفعل الذي رفعه ولا نبالنا والمسألة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى صلى الله عليه وسلم على